ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم 118. بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون 119. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيانا وهم نائمون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ من بَعْدَ أَجْلِ ذَلِكَ الَّذُنْشَآءُ أَصْبَرْنَاهُمْ بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قص عليك من أنباء ولقد جاءتهم رسوله ناتف ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وما وجدنا لأج فارِهِم مِّنْ عَهْدِهِ وَإِنْ وَجَدتَّنَّ أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ 117. وقال موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 118. وقال موسى يا فرعون إني رسول رب العالمين